سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بيّنات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وان الله تواب الحكيم